السابع الذهاب في القران والثامن طلوع الشمس من مغربها والتاسع قال كذا في على المشفون هذا منتج نفس اليوم اي اخرنا نعم نتكلم عنها إن شاء الله ذات هو التاسع هي العلامة التاسعة من علامات الساعة وان شئت الرقل الشرط التاسع من أشراط الساعة وأجياب مكان معروف في مكة بهذا الاسم إلى اليوم وهي الدابة التي تخرج من ذات المحل على المشهور ثم تخرج على الناس ويكون لها رعب شديد وترافق الناس ومن كان كافرا وسمته بسمه الكفر ومن كان مؤمن وسمته بسمه الايمان وهذه هي الدابه المذكوره في قوله تعالى واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يقلن هذا ما ذهب اليه كدون اهل العلم وهو مشهور كما قال المؤلف وقال بعض العلماء ان الدابه ام ضمنها جاءت صح باله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لم يبين وما ورد من صدتها وانها تخرج من أو او من الصفاء او من غيرها احاديث ضعيفه لست بالأحريف التي تبنى عليها العقيدة وحسبنا أن نؤمن بما قال الرسول عليه الصلاه والسلام الدابة فقط وأما الصفات الوارده فيها وليست بصحيحه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لازم اعتقادها لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعى أما آخر شيء فيقول آخر الآيات حشر حشر مضاف والنار مضاف اليه باب اضافه المصدر الى فاعله إلى يعني حشر نار الناس وهذه نار تخرج من عدن تسوق الناس الى الشعب الى المحشر وقد ورد بانها تمشي مع الناس وتسير بسيره تقيل بنقيلهم وتبيت بنبيته حتى ينجثر الناس كلهم الى المحشر وحينئذ ينفق بصور فيصعق من في السماوات ومن في الارض شاء الله ثم ينفخ به اخرى فاذا قيام ينظرون فهذه اخر الايات كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أما آية الدخان فان ايه الدخان اختلف العلماء فيها هل هي ايه مضت أو آت فمنهم من قال إنها آت مضت، وهي قوله تعالى فرتق جو متعت السماء بدخان مبين، وأن المراد بذلك ما أصاب قريشا من الجد والقح حتى اصيبوا بالجهل العظيم، وكان إنسان منهم نمى إلى السماء فيظن أنها دخان. من شدة تأثير الجوع العالية ومنهم من قال بل هو أمر مستقبل وهو أن الله سبحانه وتعالى يبعث يوم عند قيام الساعة دخان عظيم يمير الاجواء ويغشي الناس كلهم وهذا هو الاقرب أنه دخان يرسله الله عز وجل عند قيام الساعة فيغشي الناس كلهم والله أعلم بكيفية هذا الدخان. إنما نعرف أنه دخان، لكن كيف يأتي الناس ومن أين يأتي؟ هذا أمره الله عز وجل. والمقصود من هذه الأشخاص المقصود منها الإنذار إنذار الناس بقرب يوم الساعه حتى يستعدوا لها ويعملوا لها. ثم قال رحمه الله فكلها. صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار كلها يعني كلها بالأشراب العشرة صحت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصطرت آثارها الأخيار سطرت يعني كتبت وسن الكتابة تصطيرا لأنها تكتب بأسر والأخيار جمع خير وظهر كلام مؤلف انه حتى الدابه التي تخرج من الجاد قد صحت بها الاخبار ولكن الامر خلاف ذلك اللهم الا أن تكون صحت عندك فقد يصح الحديث عند شخص ولا يصحك عند اخرين ثم قال وجزم بامر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفس الصور هذا يوم القيامه اجزم بامر البعث اي الاخراج والمشور اي النشر والتفريق والتوزيع والحشر اي الجنب وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يأمر اسراكيل وهو احد الملائكة الموكلين بالحمل العرش يأمره ان ينفخ السور والسور وصف بانه قرن عظيم واسع ساعته كساعة السماء والأرض تودع فيها أرواح عند نفع فينفخ فيه اولا فإذا نفخ فيه اولا فزع الناس ثم صائقوا لكم كلهم قال الله تعالى ويوم, ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل اتوه داخلين وقال تعالى ونفخت في السور فصائق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقد سلف الألم رحمه الله هل النفخ ثلاث مرات نفخ الفزع نفخ الصع ونفخ البعض أو مرتان فقط وأن نفخ الفزع والصع واحدة ينفخ أولا فيبسع الناس ثم يسعقون وينفق ثانيا فيقوم لمنقبلهم لرب العالم وهذا هو الاقرب هذا هو الأقرب والأمر في هذا قريب حتى لو قال قائل بأنه ينفق أولا فيفسع الناس ثم ينفق فيموتون لن يقوموا تناقض لكن الأقرب أنهما نفقتان فقط وقوله كذا وقوف الخلق للحساب والصقف والميزان لثواره كذا وقوف الخلق يعني يعني المخلوقين فالخلق مصدر ويد به اسم المفعول وقوفه للحساب أي ليحاسبهم الله عز وجل والحساب ينقسم الى قسمين حساب للمؤمن وحساب للكافر أما حساب للمؤمن فإن الله تعالى يحضر به وحده ويقربه بذنوبه حتى يقر ويعترف ثم يقول الله له قد سترتها عليك بالدنيا وأنا اغفرها لك اليوم فينجو وأما الحساب الآخر فهو حساب الكافرين وكيفيه حسابهم ليس ككيفيه حساب المؤمن كيفيه حسابهم انها تحصى اعمالهم وتبين ثم يخزون بها والعياذ بالله ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على نعمه الله عز وجل الظالمين المؤمن حسابه ستر وبينه وبين ربه ان هؤلاء حسابهم كشف يفرحون به بين الناس نسال الله ان علينا وعليكم ثم ان من الناس من ينجو من الحساب ولا يحاسب يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب ومنهم سبعون الفا الثابت الصحيحين عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد روى الإمام رحمد في مسنده بإسناد جيد أن مع كل واحد منهم سبعين ألف فإذا رأت سبعين في سبعين سبعين ألف في سبعين ألف أفعت عشر مليون الله كم أصابعين واحد في جهد عشر سبعين سبعين في سبعين سبعين ألف في سبعين ألف يعني كل حال اخره سبع في سبع في سبعة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كم الاسفار لا خلاص انت المهم الحديث هكذا ثلاث حفيات احداث لا هذه ما تقصر وهم الذين لا يستقون ولا يكتمون ولا يستطيعون وعلى ربهم يتوكلون نوع المره الثانيه الحساب يتنوى نوعين حساب المؤمن وحساب الكافر ثانيا هل هو عام حساب لكل احد نقول لا من الناس من يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصحف الصحف يعني الصحف التي كتبت فيها اعمال العبد وهي التي كتبتها الملائكه في الدنيا قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وانا عليكم لحافظين كراما كاتبين وقال تعالى وكل إنسان أزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسين فهذه الصحر قد كتبت من قبل سجلت فتنشر يوم القيامة ويقال الرجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسنا قال بعض السلف والله لقد انصافك من جعلك حسيبا على نفسك هذه الصحف تنشأ وتتطاير فينقسم الناس فيها الى قسمين قسم ياخذها بجنين وقسم ياخذها باجتماع وفي ايه ثالثه من وراء الظهر فهل نجعلها له صفة ثالثة او نجعلها صفة في صفة الشمال الثاني هو اقرأ والاول محتمل طيب الاخر كتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس ها امقرأ كتابه اقرأ انظر للنتيجة إني ظلمت أني ملاقم حسابها إلى آخر وأما أموت كتابه وراء ظهره فسوف يبعو ثبورا ويقول يا ليتني لم أموت كتابها ولم أدر ما حسابها يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني ما بها حرك عني سلطان أعوذ بالله وهذا شيء كأن ما تشاهده في الدنيا إذا أردت لسان نتيجته في الاختبار، إن كان ناجحا نعم يرفعه يرفعه انظر انظر وإن كان بالعكس مزقها لكنه في الآخرة أسطل يعني مزق الكتاب مزقها ثم يخرج من سلم وإذا كان قد علم المنفس أنه راسم ما يحفر أسطل نعم يكفيه رجل فهذا الذي في الآخرة له نمولة في الدنيا الآن فالإنسان المؤمن يفرح ويقول ما سأمك أكتابه ويبين السبع إني ظهنت عني ملاقب سابع يعني قمت ذلك إلى ما هي الصحف الصحف هي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد. كيف يقول الناس باليمين وبالشمال أو وراء الظهر والذين وراء الظهر هو الشمال لكنه العذب لتخلع يده إلى الخلف كما جعل كتاب الله وراء ظهره جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره ثم قال المزال للسواب شرعي نعم نعم نعم، أنا أريد أمر وأراد الله خاجع هنا سألني مثلا ما تشرفيه لنبه للمؤلث يمين يأخذ يمين أين أمناع ده بس من العلامات القريبة لأن العلامات القريبة الكبار يلس لذكر المعلم متواله عند قرب الساعه يعني لا خرج هذه الحره في المدينة خرجت في المدينة وكما قد أصل أضعتها عناق الإبن ببصر الشام قصتها مشهورة ذكرها صاحب النهائي البداية والنهائي وغيره نعم نعم نعم لا لا. هذا الدجار قد به كل من دجل ومور وكذب ولهذا ذكر الرسول من علاماته أنه لا أطلق مدينه ولا مدينه وبن سجاد دخل مدينه أي لا تشك به ثم لما ذكر ذكره لا أطلق ألم النحو أنه هو؟ ولهذا قرء إن يكونه فلم تسلط عليه وإلا يكون فلقى لك في قصر نعم. معناه أن الإنسان إذائي إذا أراد الله عز وجل أن يناقشه في الحساب بد أن يعد ويهدئ كيف ذلك؟ لو حسبك الله عز وجل على نعمة من النعم لستوعبت جميع أعمالك كل أعمالك لو حسبك الله على النفس الذي هو سهب سهب نصع لوجدت أن جميع الأعمال ترمحل وراءها ولكنه عز وجل يعفل ويصدر <تصفيق> لا هي تأهيمة ما تبقى في المكة فقط تخرج تخرج العرض كلها هم هم هنا بعض العلماء أستفدأ قال أستاذنا من الملائكة والولدان مجلة والحور فإن هؤلاء لا يموتون ظهر قال أستاذنا فقط الملائكة يموتون والأصل أن كل أحد يموت إلا ما علمنا بالنسب الصغير أنه يبقى هل أصلا فقط لا يمكنك أن تجعلناه وكلا لك لا أفور وين صحيح ذكره المعادة لكن يعني ما في حديث عن أرصوص عمي لكن ذكره ليس سهر لأدوان في الحديث سبعون ألفاً لا أتمنى يتمنى ذلك لأحساب ولا ألفاً من هم؟ هل يمس صحابة؟ من؟ هل عيوا بأشخاصهم أو بأوصاقهم؟ أمن؟ لا لو قد لا تكون خرجة بصمع، لا تحضر لا لا يستطيعون ولا يتغيرون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوقع أربعة سترة أما لا يقول فهي رجوعاتهم ضاقل من صحيح وإنثان في صحيح مسلم لكن من صحيح لأنه يرطي محسن محسن فيه فيه في هذا العاقب إذا أحسن إذا غير وإذن لو قلنا هذا كان عليه رصوصا رفق غيرا هل ما قلنا رسول ما أكدت هؤلاء هنا طيب لا يتطيرون وش معنى يعني لا يدعون الشيء واش ترون بطيور اتشاؤهم ايش اتشاؤهم بيش تطيروا هاي بمرقية هون مسمون هذا أعام ناقل في التعليم التشاعر في مرئي أو مصنوع وإن شيء فقل أو معلوم في مرئي كبير أو مصنوع كان يسمع الانسان صوتا فيتشاعر أو معلوم كان يتشاعر لسان في زمن مثلا نقول. من تزوج في صفر أي... نعم، من تزوج في شوال فإنه لا يوفق. ان يتزوج في شوال ما يوفق؟ يقوله أبو جهرية. قالت عائشة رضي الله عنها ورقت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنات في شوال، فايكم مرح عنده من عائشه لو كان يتزوج في شوال وظهر نعم يتشاء من في ينفون سفر سفر جاء سفر البلاد ما وهمت النساء وأنا هنجد أن الإنسان وصل في شهر صفر هذا نقول بمرق ولا بمسمور آه من علو يعني هذا لا مرق ولا مسمور في المكان بعض الناس يتشاء في المكان نقول لا شو بعض الناس يتشاءم اذا اصبح وفتح دكانه وجاءه رجل اعور كالخلاصه اليوم ما في بيع ولا شيء هذا المدير اجماعا يعني اذا اصبح يتشاءمون والعياذ الله اذا جاءه رجل قبيح الوجه كالخلاصه اليوم هذا قبيح نعم الدكان منه هذا تشاؤم من بماذا بمرئي شاء بمرضي ولهذا يعني من يعني الله ان الاسلام جعل الانسان سريع، لو ثناء شيئا مكروه او راى شيئا مكروه لا يتشاء كان النبي عليه الصلاه والسلام يعجبه الفعل وهي الكلمه الطيبه الكلمه الطيبه التي تشجع الانسان على الفعل ولهذا اترك من نفسك هذا التشاؤم اترك التشاؤم واجعل دائما متفائلا حتى تنشف على الأمر وتقدم طيب إذن ينجوا من الإحساب هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد ورد أن مع كل واحد منهم سبعين ألم الصح الصح أيضاً من ما يجب الإيمان به من من يكون يوم قيامه. وذكرنا أن هذه الصحف هي التي كتبت فيها الأعمال وأن الناس يعرضونها على وجوههم ثلاث. نعم هنا نعم أو مرأضة أو مرأضة. الشمال وراء الظهر قيل أن الناسبة واحدة وقيل أنهما صفتة طيب ثم قال المؤلف والميزان والصر والميزان للثواب أي نؤمن بالميزان للثواب أبدا ما يجب أن نؤمن بالميزان والميزان ما يعرف به وزن الشيء ما يعرف به وزن الشيء واختلفت الأمة هل هذا الميزان تسري أو هو معنوي فذهب المحتزلة إلى أنه معنوي وأن, وأن الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور في القرآن معناه اقامه العدل وليس تمك شيء محسوس يوزن ذلك وعلّل ذلك بأن الأعمال أوصاف ومعانا والاوصاف والمعاني لا توزن الوزن إنما هو للأجسام ولا يمكن أن توزن الأوصاف والمعاني فحكموا العقل وقدموه على النقل وعلى الشر والنصوص تدل على أن هذا النزام نزامة السن وحديث صاحب البطاقة واضح فيه. وكذلك حديث المنسعود رضي الله عنه لما خرج ذات يوم في ريح شديده وكان دقيق الساقين فجالت الريح تخفئه يميل منه لانه ليس كبير الجسم ونحن فضحك منه بعض الصحابه فقال عليه الصلاه والسلام ان ساقيه في الميزان افقر من جسم وهذا يدل على ان الوزن وزن حس حقيقي واما قولهم ان الاعمال اوصاف ومعاني فكيف تنزل فنقول ان الله عرف بشيء قديم قد يجعل الله المعاني اجسام فها هو الموت معنى من المعاني ويؤتى يوم القيامه على صوره كبش ويوقف بين جنه والنار ويقال لاهل النار واهل الجنه هل تعرفون هذا يقول نعم هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ويقابع من الجنة خلود ولا موت ولا النار خلود ولا موت فالله عز وجل قادر على أن يجعل الأجسام الأوصاف عن أجسام ولا يجعل أن نرد الأدلة بمجرد ما, ما تتحير فيه العقول إذا تحيرت العقول فعلم أن النقول فوق الأقصر ولي أن تأتي النصوص بما يحينه العقل ابدا اذن فالصحيح ان الميزان حسي لا معنوي طيب ثم ما الذي يوزن اهو العمل او صاحب العمل او كتاب العمل في هذا للعلماء ثلاثه اقوال قيل ان الذي يوزن العمل واسترل هؤلاء بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا ير ومن يعمل مثقال ذره شرا ير وبقوله تعالى ونراه الموازين القصه يوم فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقال ثقيلتان في الميزان وهذا هذه النصوص واضحه في ان الذي يوزن العمل فيبقى علم الاشكال الذي اوده معتزله ورد به النصوص وهو ان الاعمال اوصاك ومعاني فكيف يوزن نقول ان الله قادم على أن يجعلها جساما فتوزن القول الثاني أن لبيوزن صحائف العمل وأن هذه الصحائف تفتل وتفذ بحسب ما فيها من العمال وأستدل لهذا بحديث صاحب البطاقة الذي يمثل سجل سجل من المعاصمة ثم يوجد بطاقه صغيره فيها كلمه في الاخلاص فيقول هذا الرجل وما تصنع هذه البطاقه بهذه السجلات فيقال انك لا تقرا ثم تورغ البطاقه في كفه والسجلات في كفه فترتح بهم البطاقه وهذا يدل على ان لدودا الصحيف الصحيف الأمر القول الثالث أن من الذي يوزن صاحب الأمر واستبلوا بقوله تعالى أولئك الذين حذفت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن قال فلا نقيم لهم ولم قد أعمالهم ولا يسعى في واستدلوا ايضا لحديث ابن مسعود الذي ذكرناه ان آل. فإذا قال قائل لا شك أن الاستدلال بالتحديث ابن مسعود تحديث اهل البطاقه لا يقاوم الادله الدالة من القران والسنه على ان الذي يوزن هو العمل ولهذا صرح الشيخ اسامه في العقيده الوسطيه قال تنصد الموازين فتوزن فيها أعمال العباد وهو الحق لكن هذه البطاقة قد يقارن هذا خاص به وبأمثال من أجل أن يتبين له قدر الله عز وجل عليه وقد يقال انه لما وزنت الصحيفه وتقعت حسب العمل فان الوزن حقيقه يكون للعمل وأما حديث ابن مسعود حريق الايه فلا تدل على ذلك لأن معنى لا نقيم له وزنا يعني لا نقيم له قيمة كما تقول فلان ليس له عندي وزن اي لا قيمه له هو وأما واما حديث مسعود رضي الله عنه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن خفة الجسم لا تدل على قلة العمل أو على خفة وليس بذلك الصريح فالمعتمد أن الذي جوزا هي هي أعمال نعم هو العمل نفسه ثم يبقى النبأ أياس بحر هل ميزا واحد توزن به الأعمال كلها أو أن لكل أمة نيزانة لأن الأمم تتفاضل في التواقع أو أن لكل شخص نيزان فيها أدى أيضا أقوال العلماء فمنهم من قال لكل شخص ميزان ومنهم من قال لكل أمة نيزان ومنهم من قال الميزان واحد والمنصب الى الادله الادله فيها اولا والوزن يوم علم الحق فمن ثقل الموازين فاولئك هم المسلمون وهذا الدليل لا يدل على تعدد ولا على إفراد لانه قال الموزن ولكن هناك ادله تذكر الميزان قد ونضع الموازين القسط الموازين القسط ليوم القيامه وفي حديث حريف كلمتان حديثتان الرحمن ثقيلتان في الميزان الميزان مفرد ونضع الموازين جنف فهل نقول بما يقضيه جنف ونقول المراد بالميزان في قوله ثقيلتان في الميزان الجنس او نقول إن الميزان واحد وجمع باعتبار الموزون نعم والأول هل يقول الأول الثاني فالظاهر لي والله أعلم أن الموازين بحسب الامم لأن الامم تتفارق في الأعمال وإذا كانت تتفارق في الأعمال لازم أن تكون موازين وأعمالها مختلف ولهذا حتى عندما اسم محسوس ونحن نقول هذا على سبيل التقليد لا, لا على لا عاش موازين الذهب غير موازين العدو ساقول لا اين موازين الذهب حساسه جدا وتغضب تماما موازين الخشب يصبح نصف جماعا اكثر يعني ما ينعم على كل حال الذي يظهر والله العلم عند الله أن الموازين متعددة لكن بأجبار الأمة ولهذا كان لها من هذه الأمة ولله الحمد والله نحن بالله نجعلنا منها ونصرها من المتعريح هذه الأمة توفي سبعين أم هي أكرمها عند الله عز وجل وهي أقلها زمنا وأكثرها أجرا هي زمنها من العصر إلى الجن ويقتون أجرهم مرة فيه. اذا إذا ما يتاين كما يأخذ نزال هؤلاء كنزال الآخرين لمدتهم أطول وأجرهم أقل فالذي يظهر به أن الموازين متعددة بحسب الأمم طيب ثم رجحان الحسنات هل معناه أن يفتدع تفتدع او أو أن تنزل نعم ممتغل. تقرى التنزل وحديث الباب أفتاشر في السجلات ارتفعت فهو بعد هذا يكون الوزن كيفية كيفية الوزن بالدني وأما بعضهم معناها إذا ارتفعت إذا ارتفعت فهذا هو التقر هذا خلاف الله المحسوس نسأل الله أن نرتفع لموازينه وموازينه في مرقب ومطيئة نا الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم الدين نحن الان في باب القسم في اثناء الايمان باليوم الاخر سبق عن من الإمام الايمان باليوم الاخر الايمان بالبعث ونشوره والحشر والايمان بالنفس في الصور والايمان بالحساب والايمان بالصحف والايمان بالميزان سبق التهم عن ذلك في العام الماضي معاني قد طيبت ما وقفنا عليه ولننظر في العام الماضي يقول الى قوله واجبا بان البعث هو من شيء دخلناه دخلناه طيب ها كيف بس الشهد الاول فقط وانت من اين علمت هذا يا على كل هذا من حسابي عنا النجاة موجود إن كان النجاة موجود ثم أنا وكرنا الصراط طيب نبدأ إن شاء الله مع الصراط اللهم أردنا الصراط المستقيم تقول كذا الصراط أي كذا اجزم بالصراط والصراط في الأصل هو الطريق الواسع المستقيم الطريق الواسع المستقيم يسمى صراطا وسمى صراطا لان الناس يصدقونه بسرعه لكونه واسعا ومستقيما عرفتم ومنهما ما يسمى عندنا اهل الحق السريع واسع المستقيم قالوا وأصل ذلك من قولهم صارق النطمة إذا ابتلعها بسرعة فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما ولهذا كان الصراط الذي يسأل مرء ربه هدايته كان مستقيما إهدنا الصراط المستقيم طيب الصراط الصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من ارض المعشر الى الجنه ولا يصعده الا المؤمنون اما الكفار فقد سيقوا الى جهنم وألقوا فيه لكن المؤمنون هم الذين يسعدون هذا الصراط واختلف العلماء بهذا الصراط هل هو صراط واسع يسع امما عظيما أو هو صراط ضيق على قولين في هذه المسألة منهم من قال إنه أدق من الشعر وأحق من السيف وأحر من الجمر. فلما قيل ان هذا لا يمكن العبور عليه أجابوا بان امور الاخره لا تقاس من امور الدنيا وان الله على كل شيء قدير وان الله جعله بهذه الصفه لمشقه العبور منه كما شقت الصراط في الدنيا على النفوس لان جنة حبك المكان ومنه من قال بل إنه صراط واسع فيه مزلة ومدحبة فهو واسع وعرف الشوق كالسعدان لكنها لا, لا يعلم إذا نهى الله سبحانه وتعالى وأي كان فهو مكيف مكيف غاية الخوف ولهذا كان من دعاء الرسل وهم الرسل عليه الصلاة والسلام يومئذ اللهم سلم اللهم سلم كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر الناس على قدر اعمالهم في الدنيا منهم من يعبر كلمة البصل ومنهم من يعبر كالبرق ومنهم من يعبر كالريح ومنهم من يعبر كالخير الزوال أو الجيال ومنهم من يعبر كرتاب العبل ومنهم من يمشي ومنهم من يزخر ومنهم من يكرس في النار على حسب أعماله فالمتقدم للدين في الدنيا المنشرح به صدرا المسابق إليه يكون عبوره على السراب بسرعة والمتباطع في دينه يكون سر عبوره على السراب ببدء والمسطف على نفسه بفعل المعاصي ربما يلقى في ويكف ويطهر لما يصيبه من العذاب ثم يطهر إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبته وإما بحول الله العبد ورحمته طيب إذن يجب علينا أن نؤمن بأنه يوضع على الجهنم صراط يمر الناس عليه على قدر اهماله صراط خطر مخيف يدعو الرسل للمسرسلان أن يسلمهم الله تعالى منه ثانيا يمر الناس على هذا الصراط على قدر اعمالهم وهذا المرور حسب تقبلهم لدين الله في الدنيا ثالثا من الناس من يعبر الصراط ومنهم من يكرد الصناعه ثم يخرج منها الى ان يصل الى أي شيء إلى أن يصلوا إلى الجنة فإذا وصلوا إلى الجنة لم يجدوها مفتوحة الأبوال أهل النار إذا وصلوا إلى النار فتحت الابواب في شوءهم العذاب الله لكن الجنة لا تكون مفتوحة الأبوال وإنما يوقفون هناك على قنطره وهي الجسر الصغير فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا غير الاقتصاص الاول الذي في عرشات القيامه يقتص من بعضهم لبعض اقتصاصا يزيل ما في صدورهم من الغل والحق لان الاقتصاص في عرشات القيامه اقتصاص تؤخذ به الحقوق وربما يبقى في النفوس ما يبقى لكن هذا الاخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقيه حتى يقتلوها وما في صدورهم من غل يعني وليس في صدورهم غل وبهذا نجمع بين النصوص الوارده بان هناك قصاصي او اقتصاصين بان هناك قصاصين القصص الاول في العرصات سنقصد منه داخل فقوه. هذا الاقتصاص المقصود به أن نصل به التنقيح والتطهير من الغل. فإن قال قائل افلا فلا ذلك بأقل بأقل قلنا لا. لو أن رجلا يأكد عليه في الدنيا ثم أخذت حقك منه. فان قال قائل افلا يحكم ذلك باخذ كفوء قلنا لا لو ان رجلا ياخذ عليك في الدنيا ثم اخذت حقك منه هل يزور ما في قلبك عليه نعم قد يزور وقد لا يزور لكن احتمال انه لا يزور لكن اذا هدوا ونقوا بعد عبور الشراب دخلوا الجنه على اكمل ونرجعنا هناك في من ظل اخوانا على صور متقابلين نعم طيب ثم قال ثم حوض المصطفى يعني ثم نزل حوض المصطفى والحوض مجتمع الماء هذا الحوض والمصطفى مأخوذ من الصفره وأصله المصطفى المصطفى لكن قلبت تاء طاء لعلة صرفية والمصطفى مراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم وان كان رسول كله مصطفى كل الرسل قد اصطفاهم الله قال الله تعالى وانهم عندنا من المصطفىين الاخيار لكن غادر المصطفى هنا محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بهذا الحوض على وجوه التابع اولا نؤمن بوجود هذا الحوض وانه سيكون حوض بالرسول صلى الله عليه واله وسلم في عرصات القيامه يشرب الناس منه لأن الناس في ذلك المكان في غايه ما يقول هذا بالماء ماء فيشربون منه فنؤمن بهذا الحول ثانيا نؤمن بماده هذا الحول من اين ياتي هذا الحول هذا الحول ياتي من الكوثر والكوثر نهر اعطاه الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه كما قال تعالى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْرِ يَصُبُّ مِنْهِ مِنْ زَبَانِ, من زبان في هذا الحوض ولهذا ترده الأمة كلها وهو باب لأنه يصب عليه هذا من زبان ثالثا كيف ها كيف هذا الحوض أو كيف ما وهذا الحوض جاءت السنة انه اشد بياضا من اللبن وانه احلى من الاسد وانه ابيض من رائحه فهو طيب في لون طيب في مذاقه طيب في رائحته فالعين تعشقه والفم والانف وهذه منافذ الوجه، العين وعن وفن العين كالقده به برؤيته هذا النهر هذا الحوض الصافي الابيض أبيض من اللبن، والأنف في إيش أفضل من كده، والكم بمذاق أحلى من العسل، فما أحسن الطعم، وما أحسن وما ألب السمك أو غائبه، وما أحسن المنظر. رابعا هل يشرب الناس منه بأقوفه؟ لا، يشربون منه بآمن. كيفان؟ وهذه الايه جاء في الحديث الصحيح انها عدد نجوم السماء وجاء في الاف اخر انها كنجوم السماء ايهما اعان كنجوم السماء اعان لانها كنجوم السماء عددا وكنجوم السماء جمالا ولا معان فأنا قل كثيره كثيرة لا يسها من الله من يسند من السماء إلا الذي خرطها الزور فذلك لمعاه لمعاه هو وتلاع له هذه الآن فعليه هذه الآن الكثيرة في العدد الجميلة في المنظر أنتم كنتم من السماء خامس من يرد هذا الثور يرده المؤمنون في صلى الله عليه وسلم يرده المؤمنين في صلى الله عليه وسلم غير المؤمن لا يرده لا يرده المنافق ولا يرده كافر الخالص فالأولئك تذهبون الى إلى النهار ومثل لهم كانها سراب فيردونها عطاشا يتركون إذا رأوا هذا الشراب نروى الان نروى إذا وصلوا إليها تلقوا فيها فيه. لكن المؤمنون يردون هذا الحوض ويشربون منه أسأل الله أن يروي وأن منه هذا الحوض يرده من الحمد يشربون منه. منه سادسا أن من شرد منه فلم يغمأ بعده أبدا الله لا يبنى أدب أدب لا لكن قد ورد في الحديث أنهم يشربون بعد الصراخ بعد أن يبروا على الصراخ فهل هناك تعارض لا لأنه قد سبق أن من شرب منهم سببه واحده لن يبنى بعده أدب فيكون شربهم بعد الصراخ إنما بغماء يسير ليس به نشطة لأنهم أبروا ماء وهي حارة أو لأنهم يشربون, يشربون منه تلذدا لا عطش. طيب هذه كم بعدا طيب أين يكون يكون في عرصات القيامة وكذلك بعد العبور على لكن الأهم هو الذي يكون في عرسات أيام، لأن الناس منهم عطش في دعوته، الشمس كدر منهم كدر من منهم مدارميه، فيعرفون ويحذون إلى هذا، فإياه إياه أن تحرم الورود على هذا الحد، وقد وعد النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار وعدهم الحور. إذا صبروا على جور السلطان فقال إنكم ستلقون بعدي أثره أي استئتهم عليكم فاصدروا حتى تلقون على الحوض وعد حتى تلقون على الحول فيرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره أن ينال مثل هذا الوعي من النبي صلى الله عليه وسلم لأننا قد ذكرنا قائدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن هو وصل أمره من قائدة هاي. نعم الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن وصف يعني ما ليس في حكم سرعي او جزائي معلق بالشخص بعينه لانه كان بي فتداء ولكن وصف وصل في عمله والعمل وصف هذه القاعدة هذه القاعدة هي مقصبة عجل الله عز وجل لان الله ليس بينه وبين احد المحابات حتى نقول يمكن أن نرحابه أحداً بشخص أنا مثلاً ربما أعطي شخصاً معيناً حكماً يقتص به بشخص لطرابة منه لصداقته إيجاه وما أشبه لكن رب أزوجل لم يلد ولم يولد ولم يكون له حقوقاً أحد ما يعطي احد حكماً خاصاً بشخص أبداً ووصلتنا لنا أن في هذه المسألة فإذا اذا كانت تتحول ورد المكان الى المكان الى لعين الى وهو الى المكان بن المكان الى المكان بن المكان الى المكان الى لما كان يوم الى المكان الى المكان الى المكان مبكرا من الى المكان الى هو الى المكان الى المكان الى المكان الى فلما جاء وصل العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الغبى وقال من ذبح قبل الصلاه فانما هو لحم قدمه لاهله وليس من المسك في شيء هل ابو برد رضي الله عنهما رويوا من الصحابه سراء ما سكتوا براءه البحر بدل هذا او قال بخيل ما لزمت في هذا قال يا رسول الله اني مشكت أبرعني يعني وأحبك يعني أكل أنا وأهلي فقال الله الرسول عليه الصلاة والسلام شاكك شاكك أمام أي المجد أهل مجد. أي مجد. قال يا رسول الله إنا عندنا عناقا أنت من الماء الصغير في أحب إلينا نشاكين أفتبسئ وأمني يعني أنا ذبحه الان قال نعم ولم تجزي عن احد ذبحه فقال نعم ولم تجزي عن احد ذبحه وهذا الحديث يدل على أن الحكم خصص إيش بأبي بردعة أيضا فلا نجز عن أحد ذبحه فأخذ بذلك بعض العلماء وقال أن هذا قصص في الحكم الشرعي بعين الرجل لكن أبا ذلك الحبر ابن كيمية. وقال المراد بقوله بعد أي بعد يعني حاله يعني أنه عن احد حاله ليس كحادث مثل ما تقول الرجل ما بعدك رجل موته بالعهد المعنى ما بعد وفاء وفاء بالعهد لانه وفاء كامل والا سنوا في احد بعدهم في الزمن وما ذهب إليه شيخ الاسلام هو الحق انه لو جاءنا رجل مسوا ابي برده وذبح شابه قبل الصلاه كاهن ثم قال لنا مثلما قال ابو رجال النبي عليه الصلاه والسلام ان ينفع يدها قلنا لانه يا طيب فاذا قال قائل علاش الله قد خص نبي بخصائص خصائص وامراه مؤمنه من وحده نفسها النبي ان اراد النبي يسنتها لك من النبي المؤمنين قلنا بل ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فص لأن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ولأنه رسول الله إذا فص بوصف كل بأدعين بوصف فص بوصف لولا أنه رسول لكن رجلا من دنيا هاشين فالقائدة عندنا الآن القائدة أن الأحكام الشرعيه والجزائية لا تخصص في الأشخاص بأعيانهم ولكن في الأشخاص بأوصار. وهذا وهذه الاستقرات أوجبه قول الرسول عليه الصلاة والسلام من الأنصار إنكم ستلقون بعد أثر فاصبروا حتى تلقون على الحوض. فنقول إنه يرجى لمن صبر على جور الأنه اثركم ان يرد الحور على النبي صلى الله عليه, الله عليه وسلم ونحن نقول يرجى ولا نقول يجزى لاننا نخشى ان الانسان ويقول من يتصف باصحاب الانصار حتى لو صبر فلسك كالانصار ولكن نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام علق الحكم باي بالصبر فيرجى من صبر أن يكون فرعا صحيح. طيب. ذكرنا من الآخر؟ نرقي نركه لك يا موالك. قال ثم حوض المشبكة. فياهنا بمن به نال الشفاة. كيف؟ ثلث أنت يعني عشر لأفر. كم الآن؟ كم عشر لعشر أنا ملا، كم ساعة عشر لعشر، ساعة كنت عشرين ما عمره من ساعات خمسة عشرين، عشرة الله، لا ما كنا ملا، هذا عندي أنا، ما سمعتوها، ما سمعتوها، يمين. طيب الأول ثمان يبدأ ثاني ثمان وخمسة وثلاثين الثالث تسعة وخمسة الرابع تسعة وخمسة الخامس تسعة وخمسة بالليل نصف وخمسة بالليل طيب وين سمعتوا أنا أقول هل يكون هذا اخينا اللي اتكلمنا فيه عن التوجيهات صحيح لا حرج لانه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق لنا الكلام على حوض النبي صلى الله عليه واله وسلم وبيننا في أشياء اولا هذا الحور هل هو قبل الصراب أو بعد الصراب قبل الصراب وفي حول آخر بعد الصراب. طيب من أين اجتمت هذا الحور من الكوزة وهو نهر في الجنة وعلى الصراب ميزاتان يصبان كل من طيب كيف ماء هذا القوسر بندق طيب يعني الان ثلاثه اشهر هنا الرائحه هو الشمس و الثوب من عشر و هرب و و في النظر حسنا صيد إذا كنت ناضح ما في السؤال طيب هذا الحوض من الذي يبدو الآخر أنت تارغة عربية من الذي يشرب منه من هذا الثوب المؤمنون نعم الذي يشرب منه المؤمنون وغير المؤمنين لا يشرب طيب هذا الثوب هل وخاص ببطولة الله صلى الله عليه وسلم أم لا وهذه المسألة لما فتح هذا الأمر فتح على المسلمين يعني هل يوجد في يوم القيامة أحوال أخرى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في ذلك العلم يعني نكمل كم من ما فضله اختلف في هذا العلم فمن من قال إنه لا حوض إلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو الحوض الذي تواتر فيه العبيد ولان رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن بكل الخطب فيكون الكابعون له أكثر فيحتاجون إلى ما يروي غماء وقال بعض العلماء بل لكل نبي حوض ولكن من الأكبر والأعظم والأكبر والأكمل هو حوض الرسول عليه الصلاة والسلام وقد جاء في هذا الحديث الضوارة التريج بإسناد اللابة الحديث وهذا القول هو الراتب. أن لكل نبي حوضا ولكن الحوض الكبير الأعظم الأمسل الأكمل هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم وآله وآله وآله لهذا الكريم الذي أشرته إليه وثانيا بان هذا من كمال عبد الله عز وجل فإن من نهل من شرعه في الدنيا جزاؤه أن ينهل من الأحواض الأحواض الأنبياء يوم القيامه لكن من أين في السنة هذه الأقوال لغير الرسول الله عزّ؟ أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يقوم الكوثر كما ذكر. هذا الحول هل هو واسع أو ضل جاء في الحديث الصحيح أن طوله شهر وعرضه شهر طوله شهر وعرضه شهر فيكون واسع. إذا كان طوله شهرا وعرضه شهرا فهو واسع لكن أخذ بعض العلماء من ذلك أن الحوض مدور من قوله طوله شهر وعرضه شهر كيف اخذ انه مدور قال لأنه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين إذا كان طوله شهر أبو شهر أكثر الأقل أكثر من الشهر فإذا قلت يقول شهر عرض الشهر فإنه لا يتخطى هذا في جميع جهاته إلا إذا كان مدورا وعلى كل حال إن كان هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على العين والرأس وان لم يكن مراده، فإنه ترى لسان العرب أنهم يقولون الحجب أن طولها اربعه أدرن وعرضه أربعة مع انها إيش ورب فالله أعلم طيب هذا ما يتعلق بالحوض ثم نرجع للنقص آنيته نعم أينه نعم نعم كان السماء أو كعدد من السماء أيها أولى لماذا كيف العميل هذا لا. لا لا فرق عدد وكم لك كان لكن هذا مراد ما نقبل نعم بنقول لماذا حسنا يا قاعده ان إذا قلنا النجوم اذا كانت لواحق بدون السماء تكون اعم لانها تشمل العدد والكسر ولا شك ان النجوم انها حسنه قال الله تعالى ورقه تجل السماء الدنيا المصحف هل ممكن ناخذ قال مؤلف رحمه الله تعالى في الحوض والكوثر الكوثر على وزن ثوعد وهو ماخوذ من كفر لكن هيدة الواو وطير من مبارك والكوثر نهر عظيم في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويجود أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيرك من الانبياء وقد ذكر الله عز وجل في قوله انا اعطيناك الكوثر فصل بربك وانت وسمي كوثرا بكثره وكثرة خير وبركه وغير ذلك مما تدل عليه المبالغه في كلمه الكوثر فيجب, فيجب علينا ان نؤمن به لا يجب علينا أن, أن, أن نؤمن به يجب أن نؤمن بأن الله تعالى بان للرسول عليه الصلاة والسلام نهرا في الجنة يسمى الكوتر ثم قال والشفاعة أنه طيب يقول المؤلف فياهنا لمن؟ لمن به هذا الشفاء وقال سبقا فينا ماذا وقلنا المرد للشفاء يعني الرجل لأن من شرب منه مرة واحدة لن يرنى بعدها أبدا قال عنه يداد المذكري كما ورد يداد الجطرة والمذكري اي الكافر كما ورد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يداد عنه الكافرون حتى انهم يدادوا عنه اناس من اصحابه فيقال فيطردون فيقول يا رب اصحابي فيقال ان ثلاثه ما احدثوا وهذا في الذين ارتدوا على أذارهم بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام قال ومن نحى سبل السلامه لم يرد من نحى اي سلك سبل السلامه أي وحتاج وجمع المؤلف السبل مع أن سبيل الشرع واحدة كما قال تعالى وأن هذا خلاف المستقيمة تتبعوه ولا تتبعوا السبل تتضرى قرلكم عن سبيله. جمع المؤلف بوجهه الوجه الأول ضرورة الشعر لأن الشعر يضطر صاحبه إلى ما لا يجيره كما قال صاحب الملحة ملحة الإعراب وله النحو قال وجاعزا في صنعة الشعر الصلب أن يصف الشاعر ما لا يصف فوسط الشعر أنه صلب لا يعطيك الفرية في انتقاء الكلمات بل لا بد أن, أن تأتي بكلمة لا ينكسر بها البيت الوجه الثاني انه لم يرد بالسبل عموم الشريعه او المله انما اراد بذلك سبل الخيرات وهي انواع صلوات وزكوات وصيام وحج وبر وصله وحسن خلق وغير ذلك فهي بهذا الاختباط تكون سبلا وقول السلامه سبل السلامه هي السبل التي يقصر بها السلامه من العقوبات في الاخره لم يرد اي لا يرده احد عن الشرك من هذا الحوض. فكن مطيعا وقف اهل الطاع اقف اتبع وامراض بقفهم لقفل. اتباع اثارهم كن مطيعا لاوامر الله ومن اوامر الله التشريق بما اخبر الله به ورسوله يعني تصدق في هذه الأشياء يثبوته في الحوض والكوتر وسبق فيلم عليه قال والشفاعة الشفاعة معقودة من السف وهو ضد الفرد وإن شئت فقل ضد الفرق. قال الله تعالى والشفاعة والوضع والليل إجازة والشفاعة في اللغة ظم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان مكودا وأما في الاختلاف فإنها توصف للغير في جلب منفعة أو دثر مضرة هذا الشفاء التوصف الغير في جلب منفعة أو دثر مضرة مثال الأول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة, الجنة. في أية من الجنة هذا توسط فيش في جلد خير ومثال الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منه هذا في ده ذرة فشفاعة إذا التوسط بالغير في جلد نام او أو جهنم كيف لو انك توسقت لنفسك اي ظهرت لمن قضى عليك بحبس او ضرب او غرامه ودفعت عن نفسك فهذه يسبب الشفاعه لا لانه ليس للغير والشفاعه لا تكون الا للغير ثم ان الشفاعه تنقسم الى اقسام شرعية وشركية شرعية وشركية الشرعية هي ما اجتمع فيها ثلاثة, ثلاثة. الأول جضى الله عن الساعة والثاني جضى الله عن المشتوى والثالث إذن الله الشتاء هذا يرسلون جليل, جليل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فمن شفع بعيده فإنه لا, لا يكنفعه ولا يكنفعه السفاعة ولا لا بد من إذن الله السفاعة رضاه عن المحبوح له جليله قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ويشفعون إِلَّا لمن ارتضى اي لمن رضيه الله عز وجل ودري رضي الله عن الشافع قوله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يعذب الله ممن ويرضى يومئذ لا من الشفاعه الا اذن له الرحمن ورضي له قولا فلا بد من ثلاثه شروط لتكون الشفاعه شرعيه النوع الثاني شركيه وهي ما يعتقده المشركون في الهتهم حيث يتقربون الى هذه الالهه القرباء ويدعون انهم يريدون بذلك ان تشفع لهم وليست بنات عدد الله لأن الله لا يمكن أن يأدن لها إن كانت هذه الأصنام ممن يتره الله ولا يمكن أن يأدن لها بهذه الآبه إذا كان هؤلاء ممن لا يقضيهم الله فالذين يعبرون إيسى ليستعى عليه لا يمكن أن يستعى إيسى له لما لأن الله لا يمكنه أن يستعى حسب خبر الله عز وجل لا يمكن ان يسفع ان حيث ان هؤلاء الذين يعبدون النساء لا يرضاهم الله عيسى لكن الله لكن هؤلاء المشكوك لهم. لهم لا يرضاهم الله عز وجل فلا يمكن ان تحقق الشفاعه والشفاعه تكون شديه ونحن نقول انها شفاعة تنزدنا مع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء فاعون عند الله وإلا فهي في الحقيقه سر لأنهم يعبدون هذه الأصناع ويبدعون أنها تشكع لهم الشفاعة الشرعيه تنقسم إلى أقساء وإن شئت فقول إلى قسم آمنة وخافة فالخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة الغرمة في أهل الموقف ان يقضى بينه والشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة وشفاعة من ذلك أخص. وهي شفاعته لعمل أبي طالب حتى خفف عنه العباد فهذه ثلاثة انواع من الشفاعات خاصة في الرسول صلى الله عليه وسلم الاولى الشفاعه الكبرى والثانيه الشفاعه الى الجنه والثالثه شفاعه الاقص وهي شفاعه في عمه ابي طالب أما الشفاعه العظمى فهي ان الناس يوم القيامه يقفون في الموقف العظيم وأوساط عظمهم في الكاب السنة معلومة لكثير, لكثير منكم فيلحقهم من الغم والكرب ما لن يطيقون فيقومون ألا أحد لنا عند الله يريحنا من هذا الموقف فيذهبون إلى اب آل لأنه أرض البشر ويعتبر ثم إلى نوح ويعتبر ثم إلى إبراهيم ويعتبر ثم, ثم إلى موسى ويعتبر ثم إلى مصر، ولا يأتدد لكن يعلم أن للشفاعة من هو اولى بها منه. فيثيرهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيذهب الى الله عز وجل فيستعدل أن يشفع فيسجد تحت العقص. ويأتدد الله عليه من المحام بما لم يكن يعرفه. فيشفع إلى الله في أن يقضي بين الناس في من هذا الموقف فيقبل الله شفاعته ويأتي جل وعلا للقرائب الموقف هذه الشفاعة العهمة العامة لكل الخلق وهي داخلة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقام محمود لأن هذا المقام يحضر في كل الناس حيث إن الأنبياء قبله تتذروا فصار الحمد له صلى الله عليه وسلم بهذا المقام العظيم الشفاعه الثانيه أن أهل جنة لا عبر الصراب وجدوا أبواب جنة مغلقة لختمة من يريدها الله عز وجل من الختمة أنهم يقفون هناك فيقتص لبعضهم من بعض خصاصا يراد به زوال اثر ما كان في قلوبهم فيما بينهم فاذا هدوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه بعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يفتح باب الجنه فيقتل الثالثه من اذا الرسول شفاءكم اخذت من ذلك وهي شفاعته عنها أبي طالب فإنه شفع إلى الله أن يخفف عنه فأذن الله له في ذلك وخفف عن أبي طالب فكان في رفاه من النار وعليه معذانه يغلو منهم أدماغه وهو أهوى أهوى هذا عذاب إذن الشفاعات باتدلم شفاعة آمة وشفاعة أخص وشفاعة أخص الآمة ماهو يشفع في اهل الموقف عامه ان يقبضوا، والتي اخص منها يشفع لاهل الجنه ان يدخل الجنه والثالثه اخص من ذلك يشفع لأنها بن أن ان يخفف الله عنه العذاب والله اعلم لماذا كان خاصا بالاصول هذا هنا لا لا أقول ما لا شفاء أقول لي ما لك لماذا لا, لا نقول لو موجد الآن رجل يضيب عن الإسلام وهو كافر فلنأم نشفاء لا لأن الشفاء ليست كلاما لشرق الشفاء أن يرضى الله عنه ومشروع له الا في هذه المساله فقط وهذه المساله كما قلنا بالامس ليست شفاءه كامله ليست شفاءه ان ياخذ من المناطق الصالحه شفاءه ان يخفف عنها طيب وهل يخرج هذا عن سائر الشفاءات هل له حكمه لاننا قدرنا ان الاحكام الشرعيه والاحكام الغذائيه لا يمكن ان تخفف لشخص بأي إنما تقصص بالشخص بوسط فهل لهذا نعم شكرا له على ما قدم من كماية الرسول عليه الصلاه والسلام واجدت عنه فهو مصدق لرسول لكن فاته شيء واحد وهو القبول والإلعان وان فهو مصدق يعلن هذا على المنع بان الرسول عليه علي الصلاه والسلام صادق لكنه نسال الله العافيه لم, لم يقبل ولم يدعم طيب التالفه في اهلك انها يدخل الجنه وهذا ثبت بالسنه ايضا خاصه الرسول عليه الصلاه والسلام ثم قل قال المؤلف فانها ثابته للمصطفى كغيرهم الى اخره بقي علينا ده طب ان هذه هذه الشفاعه او ثمنه قال فانها الشفاعه ثابته للمصطفى والمراد بالمصطفى هنا مصطفى معين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وان لك هناك هناك مصطفى غير غير الرسول لكن المراد بالمصطفى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام أريد به الخاص تغيره من كل أرباب الوفا من عالم فإنها أي شفاعة ثابتة في المصطفى كغير. أي تغير المصطفى يعني تغير رسول صلى الله عليه وسلم من كل أرباب الوفا أرباب جمه رب معنى صاحب من عالم كالرسل فالرسل هم رلمان أعلم العلم أعلم ظلم من البشر نعم كالرشب والأبرار الأبرار جمع الضر وهو القائم بحق الله وحق العباد على الوجه الأكمل بقدر المشتطى سوى التي خصت بذي الأنوار أي بصاحب الأنوار يعني سوى الشفاعة التي خصت بصاحب الأنوار وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتي قصت بصاحب الأنوار شراط الله وسلم عليه هي الثلاث التي ذكرت لكم والتي عجبتم عنها الآن الشفاعة العذنى والشفاعة لأهل الجنه يرتل الجنه والشفاعة لأبي طالب ماذا بقي بقي الشفاعه في من دخل النار أي يخرجني من استحق النار ان لا يرقله يعني شفاعته الشفاعه الاولى فيمن دخل النار ان يخرج منها وهذه الشفاعه عامه يعني لا تقتصر بالرسول صلى الله عليه وسلم كل يشفع كل ما اغفيه الله شفع لكن بعلم الله فيمن دخل النار ان يخرج منها وهم اهل الكبائر من هذه الامه ومن غير هذه الامه يدخلون النار بكبائرهم ولكن يعلم الله عز وجل من شاء من خلقه اكراما لهم ورحمه بالمشبوه لهم ان يستعفوه ولهذا كانت الشفاعه حقيقه تتضمن شيئا تتضمن اكرام الشاهد في قبول شفاعته وتتضمن ضخمه المسئول له لإخراجه من محنته فيعلم الله عز وجل لمن شاء من خلقه من الرسل الكرام عليه الصلاه والسلام والانبياء والعلماء الصالحين ان يشفعوا فيما شاء الله ان يشفعوا فيه منه، يخرج من, من بعد ان كانوا همما أي صاروا فهما يغفرنا النار وهذه الشفاعه ينكرها المعتدلة والخوار ينكرون هذه الشفاعه لأنهم يقولون من دخل النار فإنه لا يخرج منها من دخلها فإنه لا يأخذ منها لأنه لا يدخلها إلا صاحب كبيرة والكبيره توجب الخلود في النار هذا رأي الخوارج والمعتدل والخوارج أجدنا المعتدلة لأن الخوارج يرون أنه لا يخرج من النار وأنه كافر والمعتدل في من شبه من المنافقين يقولون لا نقول مؤمن ولا كافر لكنه مخلد في النار فاتفق المعتدله والخوارج على الجزاء الاخروي وهو الخلود في النار كلهم يتفقون على انه خالف النار واختلفوا في الحكم الدنيوي فالخوارج قالوا هو كافر حلال الدم حلال الماء ولذلك قاتلوا المسلم واستحلوا دماؤهم وأموالهم والغ... والعجيب أنهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين لأن المؤمنين عندهم مرتدون والمرتد في زعمه أعظم من الكافر الأصل